الطوري وكتاب مسطور في رق من صور والبيت المحمود والسقف المرفوع والبحر المسجور ان حداب ربك لواحق لا له من دافع يوم تمور السماء تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۖ غَيْرَ يَوْمٍ إِذِ الْمُكَذِّبُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَمْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَمَّذَحَا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء, سواء عليكم ما تجزون انما تجزون ما كنتم تحملون ان المستقيم في جنات ونعيم فاكهين بما اتهم ربهم ورقاهم ربهم حدا وَمَقَاهم رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ فَوْرَ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذَرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ حَمْلِهِمْ وَمَا كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وامددناه بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسلا لا يغوص فيها لا يغوص فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءنون قالوا انا كنا إن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 كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنحمة ربك بكاهن, بكاهن ولا مجنون أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ نَحْنُ آمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات أم خلقوا السماوات والأرض بل لا ينقنون أم إن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 نَغْرًا فَهُمْ من مَغْرَمٌ مُفْتَنُونَ أَمْ مِنْ دَهْمِ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمِنْهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ يَمَّا يُشْرِكُونَ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 ولكن أكثرهم لا يحلمون أصبر لحكم ربك فإنك بأحيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَادْعْ بِهِ